قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي ذكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا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 كانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأقلتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْبِحْ الصَّفحَ الجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الخَلَّاقُ العَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالقرآنَ العَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَادًا مِّنْهُمْ إِلَى مَا مَتَّعْنَا أَخْذًا عَلَيْهِمْ وَأَخْبِطْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَدِسِينَ